اللهم صل وسلم على اغاذن النبي اللهم صل على ال اهل النبي اللهم على اغاذن النبي اللهم صل على ال اهل النبي يا ال محمد يا أهل البيت الأبرار، أرجو تبادل عنكم يا قهر لا صغار يا أهل محمد، يا أهل البيت الأبرار، تبدد عنكم يا قهر لا صغار، والمؤمن ويسعد، إن زكّكم في الأزكار، والمؤمن ويسعد، إن زكّكم في الأزكار. يا عترة أحمد الهادي الحر الأبي يا عترة أحمد الهادي الحر الأبي اللهم صل وسلم على طه النبي اللهم صل وسلم على اهل النبي إن يختلف المجتهدون يجمعهم حبكم لو ينتفع الدساسون يقهرهم شأنكم فيه يختلف المجتهدون يجمعهم حبكم لو ينتفع الدساسون يقهرهم شأنكم يا أهل البيت حبيبي لمحبتكم وأنا لبيت يا أهل البيت يا نقوم وانا لبيك يا اهل البقيه هنكن ذا بنا يا أحباب الله انتم النهر الجاري نهر رسول الله يا احباب الله يا أحباب الله النهر الجاري الله يا اهل البيت امرني شفيعي بمودتكم وانا لبيت يا أهل يا أجل البيت، أمرا نشفي عيب بما ودتيكم وأنا لبيت. يا أجل البيت، هكذا علمنا، هكذا علمنا كريم نسبي. على مالك النبي اللهم صل وسلم على افضل النبي اللهم صل وسلم على الاله النبي يا اهل محمد يا اهل البيت الابرار ارسوا ترند عنكم يا قهرى للصغار يا اهل محمد يا اهل البيت الابرار عنكم يا قهر صغار والمؤمن يا سعد انزكاكم في الأذكار والمؤمن يا في الأذكار يا عترة أحمد الغادي الحر لبيب يا عترة أحمد